vma kana cevap qomhi illa anlalı axrjum min qariyetikum امرأته كانت من الغابرين، فأمطارنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فإلى مد ين أخاهم شعيبا، قال يا قوم عبد الله ما لكم؟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 فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذين ورسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم